بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم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 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والخمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه لَآيَةً في ذلك وَهُوَ لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر طَرِيًّا منه لحما طريا وتستخرجوا منه, وتستخرجوا منه حمية تلبسونها وترى الْفُلْكَ مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآثرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرب أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم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 فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم, السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 يَكِذُّ الظَّالِمِي أَنفُسُهُمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدَخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَا خَالِدِينَ فِيهَا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالَ الْخَيْرَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم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 روحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف, على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرءوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلى هيلث لين إنما هو إله واحد وَلَهُ مَا وله ما في السماوات والأرض وله الدين أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون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 ان في ذلك لآية لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرثه ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين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 فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءَ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقْكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لهم رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فلا تطلبوا الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى بَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدوء ورحمة وبشرة للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغر.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 ولا تكونوا كالذين قبضت غزلها من بعد قوه الا كفا تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من أمة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى من أمة إنما يبلوكم الله به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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو ذنفا وهو مؤمن فلنحيين فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان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 عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزق غاره غدا ياتيها غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون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 ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعد ذلك غفور رحيم إن إِبْرَاهِيمَ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يَكُ من المشركين شاكرا لأنعمه اجتداه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حَسَنَةً وإنه في الْآخِرَةِ لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبط على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون